السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له والصلاه والسلام على إمام النبيين محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد فقد قد تحدثنا في درسنا السابق عن الإعراب والبناء والإعراب هو تغيير حركة الحرف الاخير من الكلمة تبعا لتغيير العوامل الداخلة عليها وهذا الإعراب يكون في الأسماء وفي الفعل المضارع وعكسه البناء وهو أن يلزم الحرف الأخير من الكلمة حالة واحدة حالة واحدة لا تتغير مهما تغير الموقع الإعرابي قال ابن الروم عن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه لفظا أو تقديرا هذا التغيير قد يكون لفظيا ظاهرا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 وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها قال وأقسامه أربعة وأقسام الإعراب أربعة فالضمير في قوله وأقسامه الهاء تعود على الإعراب أقسام الإعراب أربعة رفع ونصب وخفض وجزم. للأسماء ثلاثة من هذه الأربعة فلها الرفع والنصب والخفض والأفعال لها ثلاثة من هذه الأربعة لها الرفع ولها النصب ولها الجزم فلا جزم في الأسماء ولا خفض في الأفعال إذا من هذه الأربعة إثنان يشتركان بين الأسماء والأفعال وهما الرافع والنصر فنقول اسم مرفوع وفعل مرفوع أو نقول اسم منصوب وفعل منصوب والخفض يخص الأسماء فلا نقول فعل مخفوض والجزم يخص الأفعال وعلى وجه الخصوص يخص الفعل المضارع لأن الفعلين الماضي والأمر مبنيان دائما فالجزم خاص بالفعل المضارع ولا يدخل الأسماء فلا نقول اسم مجزوم. ثم الرافع معناه لغة هو العلو والارتفاع، واصطلاحا هو الضمة التي يحدثها العامل أو ما ينوب عنها. الرفع هو الضمة التي يحدثها العامل عامل الرفع أو ما ينوب عن الضمة فهناك أشياء تنوب عن الضمة كما سيأتي الحديث عنها الألف والواو وثبوت النون فالرفع لغه العلو والارتفاع واصطلاحا هو الضمة التي يحدثها عامل الرفع او ما ينوب عن الضمه والنصب النصب لغة لاستقامة والصلاحا هو الفتحة التي يحدثها عامل النصب كإن وأخواتها تحدث النصب في اسمها وككان واخواتها تعمل النصب في خبرها وكالفعل ظن واخواته وهو من الافعال التي تنصب مفعولين وسياتي تفصيل ذلك كله النصب لغة لاستقامة واصطلاحا الفتحه التي يحدثها العامل او ما ينوب عنها فهناك الياء وهناك الالف وهناك الكسرة وسياتي موضع كل واحد من هذه العلامات نعم النصب الفتحه التي يحدثها العامل او ما ينوب عنها ما ينوب عن الفتح ينوب عن الفتحة الالف وينوب عنها الياء وينوب عنها الكسرة وينوب عنها حذف النون اما الخفض فهو في اللغة التسفل واصطلاحا هو الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ينوب عنها ما ينوب عن الكسرة من ياء أو فتحة تسفل تفاعل من السفل فالخفض اصطلاحا هو الكسرة التي يحدثها العامل والعامل حرف خفض او إضافة الكسرة التي يحدثها العامل او ما ينوب عنها من ياء أو فتحة هذه الثلاثة في الاسماء منها الأخير خاص بالأسماء والأول والثاني يشتركان في الأسماء والأفعال والجزم يخص الفعل المضارع دون غيره من الأفعال ودون غيره من الكلمات فلا يدخل الجزم في الأسماء ولا في الحروف ولغة هو القطع جزم بكذا اي قطع به والصلاحن الجزم هو السكون السكون التي يحدثها العامل او ما ينوب عن السكون من حذف لحرف العله او حذف للنون وكل هذا سياتي تفصيلا باذن الله نعم يعني لو قلت ان هي حركه لو راعيت معنى كلمه حركه النفت او راعيت معنى كلمه علامه فعلى هذا تاني قال ابن اجر الروم واقسامه اربعه رفع ونصب وخفض وجزم فللاسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها ثم قال باب معرفه علامات الإعراب باب معرفة علامات الإعراب. يعني قالت الأعراب. ما الإشكال؟ التاء هي التي كسرت وكسرت منعا من التقاء السكاين أما الفعل فهو قالت قال مبني على الفتح لا كسرة. يدخلوا في الأفعال نعم طيب باب معرفة علامات الإعراب بعدما ذكر القاب أو الفاظ أو أسماء الإعراب الرفع والنصب والخفض والجزب لكل واحد من هذه الأربعة علامات فليس كل مرفوع يرفع بعلامة واحدة وإنما علامات الرفع الضمة وهي العلامة الأصلية وينوب عنها الألف وينوب عنها الواو وينوب عنها ثبوت النون فحديثنا الآن عن النوع الأول من أنواع الإعراب وهو الرفع وعلامته الأصلية هي الضمة وينوب عنها ثلاثة الألف في المثنى والواو في الأسماء الخمسة وجمع المذكر السالم وثبوت النون في الأفعال الخمسة تفصيل الكلام قال باب معرفة علامات الاعراب للرفع اربع علامات نعم باب معرفتي علامات اقسام الاعراب يعني تذكر مضافا اليه من عندك من عندك لا إشكال قال للرفع اربع علامات الضمه والواو والالف والنون انتبه معي معنى أربعة القاب للإعراب رفع ونص وخفض وجزب اللقب الأول هو الرفع علامات الرفع اربع واحدة أصلية وثلاث ينبن عنها الأصلية هي الضم والعلامات الثلاث أو الأشياء الثلاثة التي التي تنوب عن الضمة الألف والواو وثبوت النون والأحسن أن نقول للرفع أربعة أشياء أفضل من علامات لأن الألف ليست علامة الضمة علامة أما الألف فحرف والواو حرف وليس علامة وثبوت النون ليس علامة إنما ثبوت نون ثبوت حرف فالأحسن أن نقول للرفع أربعة أشياء أو نقول للرفع علامة أصلي وهي الضمة وينوب عنها ثلاثة أشياء وهي الألف والواو وثبوت النوم أولا الضمة نتحدث أولا في أولا أولا الرفع له أربعة أشياء الأول من هذه الأشياء هو الضمة الضمة وهي علامة الاعراب في المفرد وفي جمع التكسير وفي جمع المؤنف السالم وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء قال ابن الروم. فأما الضمة فهنا للتفصيل بدأ يفصل قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء نعود مرة ثانية نقول للإعراب أربعة ألقاء رفع ونص وخف وجزب الرفع له أربعة أشياء ضمه ألف واو ثبوت نون الضمه في أربعة أشياء في الاسم المفرد في جمع التكسيس في جمع المؤنث السالم في الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء نحتاج إلى الصبورة والقلم لنصنع رسما يسهل كلت للإعراب أربع علامات رفع ونصب وخفض وجزب هذا يخص الأفعال الجزب والخفض يخص الأسماء والرفع والنصب مشتركان بين الأسماء والأفعال ناخذ الرفع فنقول له أربعة أشياء الضمة وهي العلامة الأصلية لأن أغلب الكلمات التي ترفع بالضمه لان اغلب الكلمات التي ترفع ترفع بالضم فلذلك هي الاصل وينوب عنها الالف والواو وثبوت النون الالف في المثنى والواو في جمع المذكر السالم وثبوت النون في الأفعال الخمسه اعرف هذا ابتداء وتفصيله سياتي نعم ثبوت النون في الأفعال الخمسه أما الواو ففي جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. علامة الرفع الأصلية هي الضم أين نجد الضمة نجدها في أربعة أشياء سؤال ما الكلمات التي ترفع للضمة ها أربعة أربعة أشياء أو كل أربعة أنواع من الكلمات الأول الاسم المفرد الثاني جمع التكسير الثالث جمع المؤنث السالم والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل شيء بآخره وهنا كلمة شيء تكتبها كذا همزه على السطر هذه الشين ثم الياء والهمزة على السطر كثير من الناس بل أكثر الناس يكتبها هكذا خطأ وبعض الناس يجعل سنة للياء ثم ياء ثم الهمزة هنا خطأان هذه الياء زائدة والهمزة لتكون هنا لو دققت في أغلب كلام الناس في كتابتهم ستجد يخطئون في هذه الكلمة خطأ بشعة بشعة ما بين خطأ وخطأي نعم ها في بلاد الحجاز يكتبون تحتها نقطتين عندنا لا يكتبون إذا كيف تكتب كلمة شيء سؤال قد يأتيك في الامتحان شرح وفهم هذه الشين وهذه هي الياء ثم الهمزة على السطر هكذا واضح مفهوم لو زدت سنا فجعلتها هكذا فهذا خطأ حتى لو كتبت الهمزة على السطر لو جعلتها هكذا خطأان زيادة الياء والهمزة ليست على الياء نم على السطر واضح يا شباب واضح طيب ممكن تكتبها هكذا هذه القنطرة أحد أسنان الشين مش السين لا ثلاثة أسنان هذان سنان وهذا الثالث ايه رجعنا الابتداء ولكن لا بأس المهم الفعل المضارع الذي لم يتصل شيء بآخره باخره ها ضمير إياك أن تضع عليها نقطتين تدرس حديث وتدرس صحيح البخاري تعجل في الاملاء ابتعد عنه ابحث لك عن ها طيب ان شاء الله يعني يكون هناك دروس للاملاء باذن الله باذن الله ما الكلمات التي ترفع بالضمه اربعه اشياء او اربعه انواع من الكلمات الاول الاسم المفرد الاسم المفرد الثاني جمع التكسير الثالث جمع المؤنث السالم والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء تعريف هذه الأربعة الاسم المفرد ما دل على واحد أو واحدة ما دل على واحد او واحد يعني مفرد مذكر او مفرد مؤنث ليس مثنى ولا جمعن ليس مثنى ولا جمعن ولا من الاسماء الخمسه ولا من الاسماء الخمسه المفرد مث كتاب هذا ليس مثنى وليس جمعا وليس من الأسماء الخمس كتاب نقول امرأة مفرد مذكر مفرده مؤنث عند الرفع يرفع بالضم وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، وهذا كتاب، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. خبر المبتدا مرفوع على مترفع الضمة، ها؟ أو ذلك الكتاب، الكتاب. ضمه مرفوع علامه رفع الضم هو بدل من اسم الاشاره ذلك خلاص كلمة امراه نعم ها ماشي ان امراه خافت من بعلها طب اعربها بقى امراه دي مرفوع هي مرفوع بالضم طب فاعل ولا مبتدا في خلاف من الله ماشي تقول ايه امرأة فرعاو امرأة صالح آسية امرأة صالح اينا هذا بالنسبة للاسم المفرد كلمة بقرة قال انه يقول انها بقرة خبر ان مرفوع على مترفع الضم واضح وعلى هذا فالأمثلة كثيرة النوع الثاني هو اسم التكسير جمع التكسير وهذا يحتاج إليه شيء من الشرح. هذا كتب للسه اضبط كلامك يا رجل كل ليس بعد لم نكتبه ها كتب لسه ماشي الله المستعان صنعنا هذه الرسمه ها طيب امسح هذه كنت بمسح اللي هو؟ طيب ماشي هتعكس السبوره بعد الدرس عندنا الاسم من حيث العدد ينقسم الى واحد مفرد واثنين نقول مثنى و جمع المفرد واحد، المثنى اثنان، الجمع ثلاثة فأكثر. ده دا داعل قول الجمهور العلماء البعض يقول أقل الجمع اثنان ولكن ايه دعنا مع الجمهور هذا الجمع نوعان. جمع يقال له سالم وجمع يقال له تكسير يعني عدم الاطاله ده لغايه 10 مثلا ولا عدم الاطاله ل ونصف احنا متى بدانا طيب خلاص ماشي الساعه والربع ننتهي باذن الله جمع سالم وجمع تكسير الجمع السالم تبقى صوره المفرد سالمه لا تغيير فيها فمثلا كلمة مسلم تبدأ بالميم المضمومة وتثنى بالسين الساكنة وثالثها لام مكسورة تأتي فتقول مسلمون هل حدث تغيير لصورة المفرد لا بقيت صورة المفرد سالمة فها هي الكلم مسلم وأضفنا عليها الواو والنون فاذا نقول له جمع سالم ولأنه يدل على مذكر قلنا له جمع مذكر سالم هذا جميل أو نقول مسلم مسلمات نفس المفرد مسلم وأضفنا الألف والتاء فهذا أيضا جمع سالم لأن صورة المفرد كما هي وزدنا عليه الألف والتاء ولأنه يدل على مؤنث فنقول جمع مؤنث سالم واضح؟ طيب لما أقول عامل عامل أوله عين مفتوح وثانيه ألف مد وثالثه ميم مكسور إذا قلنا الجمع عاملون أو عاملين ونعم أجر العاملين فعمل إن عاملون هذا المفر لهم وزدنا عليه علامة الجمع الواو والنون او الياء والنون، فهذا نقول جمع سال للمذكر، فنقول جمع مذكر سال. ماشي؟ عاملات نفس الكلام. لو قلنا عمال عمال. انظر هنا العين مفتوحه هنا العين مضموم بعد العين المفتوحة ألف مد هنا بعدها مين والميم هنا مكسورة ومخففة الميم هنا مشددة مثقلة ومفتوحة صح وبعد الميم ألف يعني في كلمة عمال كس هو الكسر ضد السلام صح كسر في الحركات الفتحة ضم والكسرة شدة وفتحة في الحركات وفي الحروف بزيادة أو نقصان أو ترتيب بزيادة أو نقصان أو ترتيب هنا زيادة الميم المشددة إنما الألف موجود وبقية الاحرف موجود ولكن زيدت المين واضح فهل عامل لما نجمعه على عمال نقول هذا جمع سلم لا يقول لا يقول لأن صورة المفرد انكسرت واضح إذا لما نعرف جمع التكسير سنقول اولا هو جمع اكثر من ايه من اثنين من اثنين يبقى عرفوه فقالوا ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين مع تغير في صوره مفردة التغير في الحركات في الحروف أحديهما أو كليهما يعني قد يكون التغير في الحركات فقط أسد أسد والجمع أسد أسد وأسود وغير ذلك نفس الحروف ما نقص حرف وما زاد ولكن الحركات تغيرت أو يكون التغير في الحروف نزيد حرفا كما في عمة مع بعض التغير في الحركات وهكذا فلو قلنا كلمة براهين لا تقل آخرها ياونون إذن هي جمع مذكر سالب كالتلميذ الخائب الفاشل الذي لا يفهم شيئا في أي شيء وخذها بالشبر طالما آخرها ياونون تبي جمع مذكر سالب يا سلام لا آخرها ياونون وصورة المفرد سليمة إنما هنا المفرد برهان ونجمع فنقول برا فالضم أصبح فتحا والسكون أصبح فتحا وبعد الراء هاء والهاء مفتوح هنا بعد الراء ألف وبعدها هاء مكسور يبقى براهين جمع تكسير لبست على أحد إخواننا فقلت لو قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو ما تتل الشياطين قلت أخرها يأونون لماذا لم يقل الشياطون فما الجواب أنا دخلت عليه هجمت عليه فلم يدري جوابا الا صحيح ها زي سورة عمة وأنزلنا من المعصرات هي وأنزلنا من السماء ولا السماوات ماءا ثجاجة لا سماء ولا سماوات ولكنه يدخل عليك ويلبس عليك فهي سماء ولا السماوات والنزعة وانت منهم ليك من علم اللي بعقادوا منهم لله طيب ما هي الشياطين لان هذه الكلمة جمع إيه؟ تكسير كلام واضح نعيد شيئا في هذا الكلام نعم الأول عرفت جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة ولا ما فيه زيادة مع تغير في صورة المفرد فمثلنا لعمال وابراهين وشياطين وهكذا ولو قلنا شجرة والجمع أشجار شجرة والجمع أشجار هنا الشين مفتوحة وراءها جيم هنا وجدنا أول حرف همزة يبقى حرف زائد ثم الشين في المفرد مفتوحة وفي الجمع ساكنة بعد الجيم راء في المفرد بعد الجيم ألف في الجمع إذا هذا جمع تكسير لمؤنث واضح الكلام طيب نعم ساكتبه الان عرفنا المفرد جمع التكسير نقول جمع المؤنث السالم لانه مع هذين في الرفع بالضمه حتى لا نخرج جمع المؤنث السالم ما دل على اكثر من اثنتين بزياده ألف وتاء على مفرده ما دل على أكثر من اثنتين لأننا نتحدث عن مؤنث فلن نقول ما دل على أكثر من اثنين اثنتين هذا الأصل كيف نتحصل عليه بزيادة ألف وتاء على المفرد وتبقى صورة المفرد سليمة فمثلا كلمة مسلم جمعناها جمع مؤنث سالما فقلنا مسلمات زدنا عليه الألف و التاء مؤمن مؤمنات وهكذا نعم مؤمنة لا نحن ناخذها من المذكر لأن سنقول سنحذف التاء ونعود بها إلى الأصل ونزيد الألف و التاء لا نعود من المذكر ونريح انفسنا نعم ها نعم طيب هذا ايه في في ايت سوره الاحزاب جزاك الله خير نعم مؤمنة مفردة مؤنثه مؤمنة مفردة مؤنثه ليه تدل على واحد او واحده فهذا مفرد مؤمنات جمعها مؤمنات ولكن سنردها إلى الأصل مؤمن ثم نزيد الألف والتاء طيب لو وجدت في آخر جمع ألفا وتاء تقول هذا جمع مؤنث سالم لا عندنا أصوات وأبيات وأموات ها أصوات مفردها صوت الالف زائدة ولكن التاء أصلية بدليل وجودها في المفرد وأبيات مفردها بيت وأموات مفردها ميت أو ميت ردت الياء إلى أصلها في الجمع لأن الفعل مات يموت فردت إلى أصلها الواو هنا التاء أصلي لذلك نقول هذا جمع تكسير مع أن اخره ألف تاء كذلك لو قلنا قضاه و ورما إلى آخر قضاه أصلها قبل التبديل قضايا يه. فيقولون تحركت الياء بالفتح فقلبت ألفا فهذه الألف أصلها ياء من أصل الكلمة لأن الفعل قضى يقضي فيه ياء فهنا الألف أصلي وليست زائده لذلك تكتب بالتاء المربوطة وتقف عليها بالهاء فتقول قضاه على أغلب لهجات العرب وإن كان بعضهم يقف عليها بالتاء يقولون إيه قضات وصلاة وكذا كلمة حيوانات جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم حيوانات نحذف الألف والتاء بقي حيوان زدنا الألف والتاء إذن هذا جمع مؤنث سالم فإن قلت حيوان مذكر فأقول العرب جمعت غير العاقل جمع مؤنث جمعوا غير العاقل جمع مؤنث لم يجمعوه جمع مذكر سالما وانما مثلا يقولون ايه استبل واسطبلات خلاص وهكذا نعم استبل كلمه عربي نعم جمع مزيد بالالف والتاء ولم يعني ماشي من اين اتيت بهذا الكلام المتعمق درسته اين درسته فين طيب الله المستعان هو بعض اللي هيقول الجمع المزيد بالالف والتاء على اعتبار انه يدخل فيه المذكر لا هو جمع مزيد بالألف والتاء يعني لا يكون جمعا إلا بوجود الألف والتاء هما لا اشكال هما قالوا جمع مؤنث سالم على أساس الغالب غالب ما يجمع هذا الجمع من المؤنث والأشياء لا حكم الغالب ولا إشكال ولا مشاحة في ماشي طيب هذا عن جمع المؤنث السالم ما سلمت صورة مفرده وزيد عليه الألف والتاء نتحدث عن جمع المذكر السالم بقي لنا عشر دقائق. أي نعم إن شاء الله انتهينا من المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم بقي جمع المذكر السالم وهو ما دل على أكثر من اثنين لأننا نتحدث عن مذكر اثنين أكثر من اثنين بزيادة و ونون أو ياء ونون على مفرده نعم لا بأس هذا كله سنحتاجه ولذلك أنا قدمت جمع المؤنث على جمع المذكر. ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو نون أو ياء نون على مفرد فكلمة مسلم نزيد عليها الواو والنون فنقول مسلم أو نزيد عليها الياء والنون فنقول مسلمي. ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ون او ياء ون هذا عن انواع الجمع جمع سالم وجمع تكسير والسالم مذكر او مؤنث نعود للكلام قلنا انواع او القاب الاعراب كم 4 رفع وناص وجر سماه خفضا على قول الكوفيين وجزم الرفع له أربع علامات أو أربعة أشياء الضمة ثم الألف الواو ثبوت النون هذه الضمة في أربعة أشياء المفرد وعرفناه و جامع التكسير وعرفناه وفي جمع المؤنث السالم وعرفناه والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء نتحدث الآن عن المبارع نعم هناك ملحق بجمع المؤنث السالم مثل أولاد وملحق بجمع المذكر السالم مثل أولو وسنون وعالمون والملحق بالمثنى مثل كلا وكلتا واثنان واثنتان إلى آخر وآربون جاء ملحق بجمع المذكر السالم وعزين وعضين عزون وعضون وهكذا ماشي الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء سبق أن تحدثت عن أنواع الفعل فقلت ماضي ومضارع وأم الماضي حدث وانتهى قبل زمن التكلم والمضارع يحدث في زمن التكلم أو بعده والأمر حدث مطلوب فعله بعد زمن التكلم قلت هذا شرحته أحد كتبه طيب المضارع حدث يحدث في زمن التكلم او بعده او بعده امسح لنا هذه وهي المره الاخيره نعم لا ما ينفعش هو بعده لان ليس للفعل الا زمن واحد اما زمن الحال وإما زمن الاستقبال انما لو قلت يحدث في زمن التكلم وبعده اذا هو مستمر وخرجنا عن الأصل، فانتبه لأو أقول المضارع حدث في زمن التكلم مثل أكتب أو بعده سأكتب أو سوف أكتب والمضارع يبدأ بأحد أحرف أربعة الهمزة والنون والياء والتاء وليس كل فعل بدأ بهمزة مضارعا أكل, أكل مبدو به بهمزة ولكن أكل وانتهى أخذ أمر لا الهمزة للمفرد المتكلم والنون لجماعه المتكلمين او للمتكلم المعظم نفسه إن نحن نحي ونميت وليا للغائب والتاء للمخاطب او الغائبه يعني مثلا الفعل كتب هذا ماضي في حالة المضارع لما تتحدث عن نفسك ستقول أكتب أكتب انا طيب اثنان فأكثر نكتب أو واحد يعظم نفسه كما قال تعالى ونكتب آثرة ونكتب ما قدمه آثرة تخاطب واحدا ستقول أنت تكتب، تتحدث عن واحد غائب تقول هو هو يكتب، وأنت تكتب، ونحن نكتب، وأنا أكتب، فلا بد لكل حرف من هذه الأربعة من توفر معناه. أما أكله فهو فعل وبدأ بالهمز وليس مضارعا نام. فعل وبدأ بالنون وليس مضارعا. يائس فعل وبدأ بالياء وليس مضارعا. التاء تعب فعل وبدأ بالتاء وليس مضارعا. لماذا؟ لأن التاء هنا من أصل الكلمة ولا تدل على المخاطب بدليل أنك لو خاطبته ستقول أنت تتعب. فزدت تاء قبل التاء. وهو ييأس ونحن نقول وهكذا هذا واضح واضح نعم شيخ حمود كتير سخنت شغل الريداف يبرد نصف دقيقه هذا سنعيد ان شاء الله تفصيلا سنعيد سنعيد الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء مثل نكتب هل اتصل باخره شيء لم يتصل به اثنين يكتبان ولا واو يكتبون ولا ياء المخاطبة تكتبين ولا نون النسوه تكتبن ولا نون التوكيد والله لَنَكْتُبَنَّ أَوْ لَتَكْتُبُنَّ وهكذا لم يتصل بآخره شيء شيء يعني ضمير ألف اثنين أو جماع مخاطبه أو نون نسب أو حرف التوكيد وهو نون التوكيد هذه الأشياء الأربعة التي ترفع بالضم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء هذا عن الرفع في درسنا القادم نتحدث عن الأشياء التي تنوب عن الضم فنتحدث عن الواو والألف وثبوت النون أنتم الان في حل ولكن إن كان هناك سؤال فلا باس من أراد أن ينصرف ففي هدوء وإن أراد أن يسأل ففي هدوء نار طيب الواجب هات هات عشر آيات هات عشر آيات فيها كلمات مرفوعة بالضمة هات عشر آيات هات بكسر التالي المذكر هات للمؤنث هات عشر آيات مش واحد بيقول انت بتقنثنا لي هات عشر ايات فيها كلمات مرفوعة بالضمه وبين نوعها مفرد ولا جمع اسم ولا فعل واضح نعم نعم ها نعم الغياب هناك سؤال فيما قلت نعم الف الاثنين واو الجماعه ياء المخاطبه نون النسوه نون التوكيد لان الهمزه والنون والياء والتاء من اصل الكلمه لا تحذف اذا استطعت ان تدخل عليها واحدا من هذه الاربعه اذا هي اصليه يعني اكل تدخل عليها الياء فتقول ياكل ونأكل وتأكل وأأكل اكل إذن للهمزة وأنا ليست للمضارع دائئة أينه والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه